كافري من تأكل لكم شاشق الرصاص أكن الحين يا يهودين ويكواس وإن الدشان أدوء يقالكاس والله الضلكين نظيفون ومركاس كافري من تأكل لكم شاشق الرصاص فاكالفين يا يهودين ويكواس وإن الدشان أدو إيو غالكاس والله إيو دل كالنظيم ونقو مركاس داقال كان وغار يهوداس إيو إنتراعصاً غلاداس يهودين أغاذب اختيقنا وحينو سيدونا دو أكتاس داقال كان وغار يهوداس إيو إنتراعصاً يهودين أقاذ بخطيقنا <تصفيق> وحي نفضلنا بوقتان كافرين من تقول لكم شاشق الرصاص أكان الحين يا يهودين ويا كواس الدشان أدو إيو والله ضلكين نظيفون قمركاس كافرين من تقول لكم شاشق الرصاص أكان يا يهودين ويا وإن الدشان على اليوغالكاس والله الذلكان نذيب ونقوم مركز ولا جردوي يقول ليسن حماس فلسطين وكاب والله مرنا ما تهري غوش فلسطين ولا جردوي يقول ليسن حماس فلسطين wa hi marna matare <tune> ghushaa kafiri mata kulli ghushaa shaqar rasas sakinni ya yahudi wa ya kuwas wa in ad-disha'a 'ala yughalkas wallahi dalkain ladhi dunaka markas kafiri mata kulli ghushaa shaqar rasas sakinni ya yahudi wa ya kuwas wa in ad-disha'a 'ala